ووسلموا وسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسنعون فهذه هي الحلقة الحادية والتسعون من أحكام القرآن العظيم نبدأها بقول الله تعالى ما ننسخ من آية ننسها نأتب خير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قديم ألم تعلم أن الله لا هو موت السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقد سبق الكلام على معنى هاتين الآيتين إجمالا أما ما يستفاد منهما من الفوائد والأحكام فمن ثبوت النسخ في آيات الله عز وجل وهو رفع الحكم أو اللفظ أو اللفظ والحكم جميعا فالنسخ يكون على ثلاثة أخسام نسخ اللفظ وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء اللفظ ونسخهما جميعا فأما نسخ اللفظ وبقاء الحكم، فمثل له العلماء بأية الرجل أي بأية رجم الزاني إذا زن وهو محصن، فإنه ورجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة، والسبب لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث عمر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه قال على المنبر إن الرجم حق أنزله الله تعالى في كتابه فقرأناه فقرأناها أي آية الرجم وبعيناها يعني فهمناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإن الرجم الرجم حق أو فريغة في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا كانت الب... إذا كان... كانت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف فهنا لا نجد في القرآن الكريم الذي بين أيدينا آية تدل على الرجل في حق الزاني المحصن فهي منسوخة اللفظا باقية حكما وعما نسق الحكم وبقاء الأرض فمنه قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم مائة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإن الله والله مع الصابرين فالآية الأولى نسخت بالثانية وبقيت الأولى متلوة في كتاب الله عز وجل وأما نصفهما معا عن اللفظ والحكم فمثلوا له بحديث عائشة الثابت في صحيح مسلم أنها قالت كان في ما أنزل من القرآن عشر ضاعات معلومات حفن فنسخنا بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ونحن لا نجد هذه الآية يعني أن عشر رضعات معلومات حرم لا نجدها ولا نجد خمس رضعات معلومات حرم أيضا فيكون نصر باعتبار عشر رضعات نسخة للحكم واللفظ وباعتبار الخمس نسخة لللفظ دون الحكم ولا يشكل على هذا قولها رضي الله عنها فثم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سعى من القرآن لأن الذين يتنونها من القرآن لم يعلموا بالنسخ فصاروا يتنونها فهذه أقسام ثلاثة بالنسخ فإن قال قائل من الحكمة من نسخ اللفذ وبطاء الحكم قلنا الحكمة في هذا والله أعلم في آية الرجم هو بيان فضل هذه الأمة حيث عملوا بالرجم بشيء لا يجدونه في القرآن على العكس من أهل الكتاب اليهود الذين كتموا آية الرجم ولم يعملوا بها مع أنها موجودة نصا في التوراة وأن نسخ الحكم وبقاء اللفظ فالحكم من ذلك اللفظ فالحكمة من بقاء اللفظ أن يتعبد الناس بتلاوته وأن يذكروا نعمة الله عليهم بهذا النسخ الذي كان فيه التخفيف وأما نسخهما معا فالحكمة فيما نسخ لفظا ومعنى وحكما هو أن هذا الذي نسخ لفظا وحكما لم يبقى له أثر بالنسبة للعمل به ولا بالنسبة لتلاوته فصار من الحكمة أن ينسخه الله عز وجل لفظا وحكما ومن فوائد هذه الآية أن الله تعالى قد نسي الرسول صلى الله عليه وسلم الآية مكتب الله إذا شاء الله عز وجل أن لا حكمها في عباده قال الله تعالى سنغرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهره وما يخفى ومن فوائد هذه الآية أن النسخ إذا وقع فإنه يكون إلى خير من المسوخ أو مثل منسوخ إلى خير منه أو مثله والخير قد يكون بالنسخ من الأخف إلى الأشد أو من الأشد إلى الأخف أو من مماثل لمماثل وكل ذلك مطابق للحكمة فالنسخ من الأسهل إلى الأصعب نسخ الصيام حيث كان الصيام أول ما فرض مخيرا فيه بين الصوم والإطعام ثم بعد ذلك تعين الصيام فإن التخير بين شيئين أيسر من تعين أحدهما ولكن الله بحكمته جعل فرض الصوم متطورا هكذا ليسهل على النفوس قبوله والخيرية في النسخ من الأخف إلى الأشد هو هي استكمال الأجر في هذا الأشد من وجه وبيان حكمة الله عز وجل في تشريعه لعباده حيث كان يدرجهم من الأسهل إلى استكمال الشرع بالأشد وأما العكس وهو النصف من الأشد إلى الأخف ففيه خير وهو التيسير على العباد ومن ذلك ما ذكرناه في آيتين مصابرة حيث فرض الله في الآية الأولى المسؤومة أن يصابر الإنسان عشرة ثم خفف ذلك وأوجب أن يصابر الإنسان اثنين ولا شك أن هذا تخفيف من الله تعالى على العباد وتسير عليهم ونظرا يطيق الوقت فإننا نؤجل بقية الكلام على النص إلى الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته